والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله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 إلا قولوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أن ترملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين